وتوكل على الله وكفى بالله وكينا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا أخذنا من النبيين مثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم مثاقا ولضا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما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 هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا 168. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يفربنا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا 127. عليهم من أقفارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا 128. ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَآرَثَكُمُ الْأَرْضَ وَدِيَارَهُمْ وَمَوَالِهِمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي من يكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير وما يقنط من كنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتِها أجرها مرتين واعتذنا لها رزبا كريما يا نساء النبي لستنك أحدا من النساء نتقيت فلا تخضعن بقول فيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ فَيَتْمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَكُلَّنَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تبرج الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لطيفا خبيرا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 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيرات من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ظلا لمُبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِئُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْتَ خَشَاهٌ لَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَى زَوَّجْنَاكَ هَالِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرُوا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لَنَا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا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 ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكينا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا يا أيها النبي إن أحللنا لك زوادك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 وَمَن يَتَغَيَّطْ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ لَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بعد وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رقيبا يا أيها الذين من لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلا هو لكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانشروا ولا مستأنسين لحديث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 124. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطفعنا الله وأطعنا الرسولا 125. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلون السبيلا 126. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عيد الله وجيها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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشكين والمشككات ويتب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفور رحيم.